عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلهم يزكى او يذكر فت فعه الذكر ام ما من استغنى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 نها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برر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 ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَّبَنَا الْمَاءَ صَبًّا ثَُّ شَقَقُنَ الأرضَ شََّّ فَأَبَتناَ فِيهَا حَبَّ وَعنَبَ وَقَبَّ وَزَيتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَ إِقَغُلبَ وَفَكِهَ تَ مَتَاعَ عَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني وجودي يوم اذن مسفرا wa wujuhiy yawma iddin 'alayha dhabara tarahu fa qataru ulai'ika